اثنان استمع إلى الجمل ثم أعدها أحب الكتب الدينية أحب الرواية التاريخية قرأت رواية بوليسية يقرأ أحمد حكايات ألف ليلة وليلة هيا نذهب إلى معرض الكتاب اشتريت كتب المغامرات أي نوع من الكتب تحب يا أحمد؟